كم من أمنيات عشناها فصارت ذكريات ذكريات تثير شجون المحبين فللقلب معها خفقات وللدمع فيها دفقات وفي الصدر منها لهيب وزفرات تنفس صدري المحزون ينفث زفرة حرة تنفس صدري المحزون ينفث زفرة حرة, حرة ولجنت في حناياه خواطر لهب الجمر ولجنت في حناياه خواطر لهب الجمر وكفك فدمعة في العين تسبل نفسها قسراء وكفك فدمعة في العين تسبل نفسها قسراء ولكن من يكفك أدم عن في قلبنات ترى ولكن من يكفك أدم عن في قلبنات ترى تفرقنا فيا صحبي صراحن لن نلتقي اخرى تفرقنا فيا صحبي صراحن لن نلتقي اخرى وهل سنرى وجوه الخير في ليل الاخاب ادرا وهل سنرى وجوه الخير في ليل الاخاب وبسمة حب بنا تفتهر يملؤ نورها الثغرى وبسمة حب بنا تفتهر يملؤ لقد عدنا شجون تشغل الذكرى ستبقى في لقد عدنا شجون الذكرى ستبقى في لقد عدنا شجون توش عين الذكرى. ستبقى في لقد عدنا شجون توش عين الذكرى. ستبقى في لقد عدنا شجون توش الذكرى. ستبقى في